بالله من الشيطان الرجيم. وقرن بسم تبرج الله ا ي ا ل أ و و ل ى أ ق م ن ا ل ص ل الزكاة الله ا وآتينا وأقعنا ة و ر س و ل ه واطهره عظيم الواجب على المراه ان تبتعد عن ا ل ا ص ط ا ب ا ل ر ج ا ل والواجب على الرجل ان يبتعد عن ا ل ا ص ط ا ب ا ل ن س ا ء والواجب على المراه ان تستر و أ ن تبتعد عن اسباب الفتنه من عليها الستر والحجاب وعدم التبرج هذا هو الواجب الله ما شرع لنا هذا إ ل ا ل ن ص ح ا ت الجميع ولهذا قال سبحانه وطرنا في غ ي و ت كل ولا تبرجنا تبرج ج ا ه ل ي ه ا ل أ و ل ى فلولا ان التبرج ا ب ر جميعنا نهى عنه سبحانه وتعالى والتبرج فيظهار المحاسن و إ ظ ه ا ر ا ل ز ي ن ة فالواجب على النساء ا ل ت س ط ر والحجاب والبعد عن مقارنه الرجال إ ل ا ب ا ل ح ك م ة والحجاب والكلام الطيب والاسلوب الحسن البعيد عن الفتنه وهكذا الرجل يجب ان يبتعد عن اشخاص النساء الكاشفات العاريات أ و شبه العاريات يجب ان يبتعد عن ذلك وان يبتعد عن كل أ س ب ا ب الفتنه يخاف الله ويراقبه سبحانه وتعالى نسال الله لجميع هدايه لإخوانكم في مكتبة وتسجيلات دار هذه ا ل م ا ا د ة ل ن ق والإسقاط ض ثم اضع ل ا ي الشيخ ل ة ب د ا ل ع ز هذه الماده غ ي س ا ل ش ر ف ل على موقع الإسلام العتير ل ع موقع ا ا م م إن ح ل ل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ب النقض ل ه م و س ن ا و س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا من ي ه د ه ا ل ل ه ف ل ا م ض ل له ومن يضرل في ل ا ا ه د له ل وأشهد أن ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه وحده ل ا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله أ م ا بعد ففي اليوم الثالث والعشرين من جماده ا ل أ و ل ى لعام واحد وثلاثين و ا ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف من ه ج ر ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم التقيكم في درس بعنوان النقض و ا ل إ س ق ا ط لشبه الغامض في الاختلاط إ ن مما أ ف ج ع ن ي و أ ف ج ع كثيرا من ا ل ع ا م ة فضلا عن أ ه ل الدين والعلم تعاقب جمع ممن يحسبون من أ ه ل العلم والدين على تجويز الاختلاط ابتداء بوزير العدل محمد بن عبدالكريم العيسى ومرورا بالدكتور عيسى الغيث ثم بالدكتور في ا ل م ح ا س ب ة أ ح م د بن قاسم ا ل غ ا م د ي رئيس ه ي ئ ة ا ل أ م ر ا ل م ع ر و ف والنهي عن المنكر ب م ك ة ا ل م ك ر م ة أ ع ز ه ا الله بالتوحيد و ا ل س ن ة ورئاسته بالتكليف إن هؤلاء اجتمعوا على تجويز الاختلاط الذي أ ج م ع العلماء على حرمته كما س ي أ ت ي بيانه إ ن شاء الله تعالى ثم إ ن أ ح م د بن قاسم ا ل غ ا م د ي نافح وجادل وخاصم خصام مبطل غير حق في تجويز هذا الاختلاط بل وزاد ب أ ن جوز م ص ا ف ح ة ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ثم بغى وتعدى إ ل ى أ ن جوز إ ر د ا ف ا ل أ ج ن ب ي ة إ ل ى أ ن جوز أ ن تفلي ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة ر أ س الرجل ثم سلك مع د ل ة ا ل ش ر ي ع ة مسلك التحريف وبلغ به الغرور أ ن تبنى هذه ا ل أ ق و ا ل من غير سلف من أ ئ م ة الهدى السابقين بل خالف سبيلهم فله نصيب من قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ن و ل ه ما تولى و ن ص ل ه جهنم وساءت مصيرا فرايت من الواجب م ش ا ر ك ة أ ه ل العلم والفضل ا ل ذ ي ن أ ن ك ر و ا ا ل ا خ ت ل ا ط و ر د و ا ش ب ه ه ك الشيخ ا ل ع ل ا م ة م ح د ث ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ي خ عبد ا ل م س ن في ا ل ع ب ا د ح ف ظ ه ا ل م س ل م ي ن ا ل م س ل م ي ن والمسلمين و ا ل س ي ن و ا ل م س ي ن ا ل م س ي ن و م س ي ن والمسلمين والمسلمين والمسلمين و ا ل م س ل ي ن و ا ل م س ل ي ن و ا ل م ل م ي ن و ا ل م ل م ي ن ا ل م س ي ن و ا ل م س ي ن و ا ل م س ل م ا ل م س ل م ي ن و ا ل م ي ن ا ل م ا ل ا ل ن و ا ل ن و ا ل م س م و ا ل م س م ي ن و م س ي ن و ي ن ا ل م ل ي ن ا ل م ل ا ل م ن ا ل م س ي ن و س ي ن و ل ي ن ا ل ا ل م س ا ل م س م ي ن و ق د أ ي د ه في رسالة كتبها أو في خطاب كتبه الشيخ ا ل ع ل ا م ة سعد الحصين راسل فيها الدكتور أ ح م د بن قاسم الغامدي يدعوه فيها إ ل ى أ ن يرجع عما كان عليه و أ ش ا د بما كتبه الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وحفظ الله جميع علمائنا من علماء أ ه ل السنه ة العلامة وقد كتب الشيخ العلامة الشيخ ربيع بن الشيخ الشيخ ا المدخلي د ي ر س ا ل ة ق ي م ة تجاوزت م ئ ة ص ف ح ة في الرد على مقال كتبه, كتبه أ ح م د بن قاسم الغامدي ونشر هذا المقال في جريده ة عكاب على بعنوان وكان كتاب الشيخ في الرد على أحمد بن قاسم الغامدي بن ن ت في ي أحمد ز ا ل ش ر ي ع ة الإسلامية وحملتها من فتنة وحملتها الاختلاط وقد أجاد وأفاد حفظه الله تعالى في هذا ا ل من في وقد حفظه ك ت ا ب ومما يتميز به كتابه أ ن ه ناقش ا ل غ ا م د ي ة م ن ا ق ش ة د ق ي ق ة في كل شبهه ة أ و ر د او أ في أ ك ث ر الشبهات التي أ و ر د ه ا وبعد هذا إ خ و ا ن ي أ ق ف معكم على ع ج ا ل ة س ر ي ع ة في م ن ا ق ش ة ما أ د ل ى به من شبهات ب ا ط ل ة الدكتور أ ح م د بن قاسم الغامدي في مقال نشره في ج ر ي د ة عكاظ وقبل ك ا ا ن نشر ل م ا الأول ا ل ل يوم الإربعاء في ر ع ا ا ء في ي الثاني والعشرين ثلاثين و و م من عام إثنى عشر شهر بدء ع عليه م من وسلم ا النبي ئ ة هجرة وألف وآله وصحبه、وسلم. وقبل صلى الله ب م ن ا ق ش ت ي أ ه م ما أ ت ى به في هذا المقال أ ح ب أ ن أ ق د م بمقدمات ا ل م ق د م ة ا ل أ و ل ى أ ن ا وهو أ ه م ي ة دليل سد ا ل ذ ر ا ع هذا دليل عظيم قد أ ج م ع العلماء على حجيته كما حكى ا ل إ ج م ا ع القرافي في كتابه شرح تنقيح الفصول فدليل سد الذرائع من اهم الادله ل ي ة ي والأحاديث الشرعيه الله ل بيان الدليل في بطلان التحليل ثلاثين دليلا دليل ذكر من وتلميذه الإمام الذرائع رحمه القيم تعالى في كتابه أ ع ل ا م الموقعين ا زاد على أ د ل ة شيخه حتى أ و ص ل الادله الى تسعه وتسعين دليلا في حجيه دليل سد الذرائع ل م و ل ا د ل ة في ذلك ك ث ي ر ة منها قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون الذين الله من دون ففي ي س ب و ا الله عدوا س ب ا ل ل هذه عدوا علم بغير ففي ه ا ل آ ي ة نهانا ربنا سبحانه وتعالى أ ن نفعل أ م ر ا مطلوبا في الشرع وهو سب آ ل ه ة المشركين ل أ ن هذا يؤدي إ ل ى ذ ر ي ع ة أ ش د وهي أ ن يسبوا ربنا و إ ل ه ن ا ومولانا جل جلاله وعظم سلطانه فلذلك منعت ا ل ش ر ي ع ة من فعل هذا ا ل أ م ر المطلوب حتى لا يؤدي إ ل ى أ م ر محرم فكيف يا ترى إ ذ ا كان ا ل أ م ر مباحا في أ ص ل ه ويؤدي إ ل ى الحرام ف أ و ل ى بالشريعه أ ن تحرم مثل هذا وليس المقام مقام بسط في ذكر ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة على وجوب سد ا ل ذ ر ا ع و إ ن م ا أ ر د ت ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى ذلك ومن أ ر ا د ا ل إ ز ا د ة و ا ل ا س ت ز ا د ة فليرجع إ ل ى الكتابين الذين سبقت ا ل إ ش ا ر ة ل ه م ومن ا ك لهما م الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد الثاني والثلاثين من مجموع الفتاوى يقول لما ا ابن الثاني والثلاثين الفتاوى الدليل سد الذراع قال ت يقول شيخ في, في سد ذكر و ذ ا أصل س ت م ر في أصول ل الذراع ش ر ي في ع طاعدة ة كما بسطناه قد سد وغيرها وبينا أ ن كل فعل أ ف ض ى إ ل ى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد ف إ ذ ا لم يكن فيه م ص ل ح ة ر ا ج ح ة ت أ م ل قوله ف إ ذ ا لم يكن فيه م ص ل ح ة ر ا ج ح ة ش ر ع ي ة وكانت مفسدته ر ا ج ح ة نهي عنه بل كل سبب يفضي إ ل ى الفساد نهي عنه إ ذ ا لم يكن فيه م ص ل ح ة ر ا ج ح ة إ ل ى آ خ ر كلامه رحمه الله تعالى إ ذ ن دليل سد الذرائع من المحرمات التي حرمت في ا ل ش ر ي ع ة من باب من باب الوسائل ف إ ن المحرمات في ا ل ش ر ي ع ة نوعان إ م ا من باب الغايات أو من ب او ب ا ل س سد ا الذرائع ئ ل ودليل من م حرم م ا الشريعة في باب الوسائل وما حرم في الشرع جاز ل أ س ب ا ب منها ما كان ل ل ض ر و ر ة وقد أ ج م ع العلماء على أ ن كل محرم ل ل ض ر و ر ة ف إ ن ه جائز وقد نص الله على هذا في ك ت ا ب بقوله إ ل ا ما اضطررتم إ ل ي ه فاذا كل محرم اذا استدعت الضروره إ ل ى فعله فانه يكون جائزا ثم ان مما ايضا تجوز فيه المحرمات الا وهي الحاجه وليست كل حاجه فان الاصل عند علماء اصول الفقه وعلماء القواعد الفقهيه ان الحاجه لا تبيح المحظورات وانما يستثنى من ذلك حاله واحده وهي إ ذ ا عمت ا ل ح ا ج ة وصار ح ا ج ة الناس إ ل ي ه ا عاما ففي مثل هذه ا ل ح ا ل ة تجاز المحرمات ل أ ج ل ا ل ح ا ج ة ا ل ع ا م ة وهو معنى قول العلماء مما عمت به البلوى أ ي إ ن المحرم إ ذ ا احتاج الناس إ ل ي ه وكانوا في ح ا ج ة إ ل ي ه وكانت حاجتهم ع ا م ة ف إ ن هذا المحرم يجاز وقد بين هذا ا ل إ م ا م إ ب ر القيم في كتابه بداع فوائد رحمه الله رحمه الله تعالى وذكر هذا ا ل س ي و ط ي في كتابه الاشباه والنظائر وذكره غيرهما من أ ه ل العلم و ا ل أ د ل ة على ذلك ك ث ي ر ة لكن منها على سبيل ا ل ع ج ا ل ة ما خرج البخاري من حديث أ ن س أ ن قدح النبي صلى الله عليه وسلم ك س ر فاتخذ مكان الشعب ي س ل س ل ة من ف ض ة استدل العلماء بهذا الحديث على أ ن ه دليل من أ د ل ة تجويز ا ل ح ا ج ة إ ذ ا كانت إ ذ ا كانت ع ا م ة ومن ا ل أ د ل ة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أ ن العباس ا س ت أ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يبيت ب م ك ة من أ ج ل سقايته ف أ ذ ن له صلى الله عليه وسلم ومبيت العباس ليس ضروريا و إ ن م ا هي ح ا ج ة يحتاج إ ل ي ه ا الناس فصوغت ا ل ش ر ي ع ة أ ن يترك العباس رضي الله عنه وارضاه ان يترك هذا الواجب لاجل ح ا ج ة الناس ا ل ع ا م ة إلى غير ذلك من الأدلة غير من ثم ينبغي أ ن يعلم أ ن ما منع س د ل ل ذ ر ي ع ة جاز ل ل م ص ل ح ة للمصلحه ا ل ر ا ج ح ة كما قرر ذلك وبينه ا ل إ م ا م ابن ت ي م ي ة كما في مجموع الفتاوى وذكره ا ل إ م ا م ابن القيم كما في كتابه أ ع ل ا م الموقعين وفي كتابه زاد المعاد و ا ل أ د ل ة على ذلك ك ث ي ر ة من ذ ل ك أ ن ا ل ش ر ي ع ة نهت عن النظر إ ل ى ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة نهت ا ل ش ر ي ع ة عن النظر إ ل ى شعرها ب ا ل إ ج م ا ع اختلفوا في الوجه والكفين ومع ذلك فقد أجمعوا ع ل يجوز ه كلامه رحمه كما ذلك ذلك ومع ابن القطان الله تعالى يدل ي على في ا ل ش ر ي ع ة نظر الرجل إ ل ى ا ل م ر أ ة التي يخطبها وهذا كما ي ق و لان ب القيم م ر ح هذا الله تعالى و ك ابن ي مما ي ر ح ه ل ل تعالى وهذا لأن ه وهذا هذا مما حرم سدا ل ل ذ ر ي ع ة فلما اقتضت ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ح ة جواز ذلك جوزته ا ل ش ر ي ع ة إ ل ى غير ذلك من ا ل أ د ل ة ا ل ك ث ي ر ة إ ذ ا يا اخواني سد ا ل ذ ر ا ي ع محرم في ا ل ش ر ي ع ة لغيره وهذا المحرم يجوز في حالات ث ل ا ث ة إ ذ ا كان في ح ا ل ة ض ر و ر ة وهذا كل المحرمات كذلك و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ا كانت ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه م ا س ة وهكذا كثير من المحرمات أ و أ ك ث ر ه ا و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن ه إ ذ ا اقتضت ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ح ة جوازه ج و ز ة وهذا خاص بما منع سدا سدا ل ل ذ ر ي ع ة ا ل م ق د م ة ا ل ث ا ن ي ة من أ ه م المهمات التي ينبغي أ ن يعلمها من يتكلم في كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم أ ن ه لا يصح بحال أ ن يرد الدليل الصحيح الصريح بالدليل المحتمل الذي يحتمل أ ك ث ر من معنى في دلالته بل يجب أ ن يرد الدليل المحتمل إ ل ى الدليل الصحيح الصريح كما قال الله عز و جل و أ م ا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ا ل ف ت ن ة و ابتغاء ت أ و ي ل ه و ما يعلم ت أ و ي ل ه إ ل ا الله و الراسخون في العلم يقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا ف إ ذ ا لا بد أ ن يرد الدليل المحتمل إ ل ى الدليل الصريح ف إ ن ا ل ش ر ي ع ة يفسر بعضها بعضا كلها من عند الله جل جلاله و عظم سلطانه و قد بسط هذا بسطا طويلا ا ل إ م ا م ابن القيم كما في كتابه أ ع ل ا م موقعين وذكر على ذلك تسعه وتسعين مثالا ودليلا رحمه الله تعالى ا ل م ق د م ة ا ل ث ا ل ث ة إ ن من المحرمات شرعا تحريف الكلم وتحريف الشرع وذم الله اليهود بذلك قال تعالى من الذين هادوا يحرفون ا ل ك ل م ة عن م و ض ع ه فلا يجوز في ا ل ش ر ي ع ة أ ن يحرف الكلم ولان أ يلحد في آ ي ا ت الله أ ي أ ن يغير معناها بغير حق بخلاف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المهمات التي ينبغي أ ن نعلمها أ ن ه قد ي أ ت ي لفظ له معنى لغوي و ت أ ت ي ا ل ش ر ي ع ة بمعنى ف إ ذ ا تخاطبنا بخطاب الشرع و ق ر أ ن ا كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي لنا أ ن نعرف معنى هذه ا ل ك ل م ة بمعناها عند أ ه ل الشرع ل أ ن السياق سياق شرعي وكذلك قد ي س ت ل ح العلماء على لفظ فيجعلون له معنى ف إ ذ ا جاء هذا اللفظ في كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أ ن نفهم كلام الله وكلام رسوله بالاصطلاحات ا ل ح ا د ث ة عند أ ه ل العلم ومن فعل ذلك فقد حرف ا ل ك ل م ة كما بين ذلك ا ل إ م ا م ابن ت ي م ي ة في كتاب ق ا ع د ة في التوسل و س ي ل ة و ا ل إ م ا م بالقيمه ح م ل ه تعالى في كتاب الصواعق ا ل م ر س ل ة وضربوا على ذلك أ م ث ل ة من ذلك لفظ التوسل ف إ ن لفظ التوسل له معنى شرعا وهو التقرب إ ل ى الله أ ت ى أ ه ل البدع بعد ذلك وفهموا لفظ التوسل بمعنى اصطلحوا عليه وتواردوا عليه وهو الاشراك بالله أ ن يشرك ب ا ل أ و ل ي ا ء حتى يشفعوا لهم عند الله فلا يجوز أ ن يفهم كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه ا ل ا س ت ل ا ح ا ت الحادثه ومن ذلكم ايضا لفظ البدعه ف إ ن البدعه في الشرع كل إ ح د ا ث في الدين على خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه فكل إ ح د ا ث في الدين وهذا ا ل إ ح د ا ث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أ ص ح ا ب ه مع وجود المقتضي وادفاء ا ل م ا ل ع ف إ ن فعله من ج م ل ة البدع كما قرر شيخ ا ل إ س ل ا م وذكر قيد أ ن يوجد المقتضي رحمه شرعاً معنى الله تعالى. إذا تبين هذا فإذن هذا هو تعالى إذا فإذا البدعة تبين ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشه الصحيحين من أ ح د ث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد قد عبر ا ل خ ل ي ف ة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كما في الصحيح البخاري بلفظ البدعه لكن أ ر اراد د به معناه طب معناه لما اللغوي قال ض ي ل ل ل ه عنه وارضه نعبة ا ع هذه فلا يصح أن نفسر لفظ ل ا يصح أن به د ع معناه ر م ر الله عنه ذكر اللغوي م ع ن ى ا ل ولم يذكر المعنى يذكر الشرعيه كما بين ذلك وبسطه ا ل إ م ا م شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة كما في كتابه ا ق ت ض ا س ا ت المستقيم و ا ل ش ا ط ب ي وكما في كتابه الاعتصام ومن ذلكم لفظ الغناء ف إ ن للغناء لفظا ومعنى في ا ل ل غ ة وهو مجرد التغني ولا يلزم أ ن يكون بمعازف مجرد مطلق التغني يسمى غناء وهذا لفظ أ ي ض ا مستعمل مستعمل في الشرع مطلق التغني يسمى غناء وشاع عندنا في عرفنا أ ن ن ا نستعمل الغناء بلفظ التغني مع ا ل ا ت الطرب و المعازف لذلك قد ي أ ت ي ملبس و يقول إ ن ا ل ش ر ي ع ة قد جوزت الغناء أ و يذكر أ ح د ا ث ه ا ذكر ذكر الغناء فيقول أ ن ت م تحرمون الغناء وانظر و الى إ ا ل ش ر ي ع ة ذكرت الغناء و لم تحرموا يقال فرق بين ا ل أ م ر ي ن ا ل ش ر ي ع ة ذكرت الغناء أ ر ا د ت م ط ل ق ة التغني ولا يلزم ان يكون بمعازف ولا آ ل ا ت طرب و لهو أ م ا في اصطلاحنا الذي شاع عند كثير من الناس هذا الزمن أ ن ه م اذا أ ط ل ق و ا الغناء أ ر ا د و ا به غناء مصحوبا بالات ل ت ب ا له ل إ ذ ن لا بد أ ن تفهم هذه ا ل أ م و ر و أ ن تعقل ل أ ن ه ا من ا ل م ه م ة ل ل غ ا ي ة وبها تدرك معاني كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم وننجو من تحريف الكلم و ا ل ل ح ا د ث آ ي ا ت الله و أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم والسبب ذكري لهذا أ ن العلماء رحمهم الله تعالى إ ذ ا ذكروا ا ل ا خ ت ل ا ط وذكروا تحريمه يريدون الاختلاط المؤدي إ ل ى محرم إ م ا كثيرا أ و غالبا لا يريدون مطلق الاختلاط لغه كمثل مثلا يجتمع رجل و أ خ و ه في س ي ا ر ة ومع الرجل زوجته ومع أ خ ي ه زوجته فيسافران فيقول ق ا ل انظري لهؤلاء يحرمون الاختلاط وهم قد اختلطوا ا ل آ ن ووقعوا في الاختلاط يقال فرق بين ا ل أ م ر ي ن هذا هو مطلق الاختلاط هذا اختلاط بالمعنى اللغوي أ م ا في عرف استعمال أ ه ل العلم وفي عرف استعمال الناس أ ن ه م ينكرون الاختلاط الذي يؤدي إ ل ى المحرم كثيرا أ و غالبا لذا لو اجتمع رجل و أ خ و ه أ و رجل وصاحبه وصديقه و مع كل واحد منهم في المجلس زوجته لا يصح أ ن ي أ ت ي رجل ويقول إ ن ك م ت ن ا ق ب ت م قد ح ر ب ت م الاختلاط و ا ل آ ن وقعتم في الاختلاط إ ل ى غير ذلك هذه أ م و ر يا إ خ و ا ن ينبغي أ ن تعقل و أ ن تعرف وسبب ا ل ذكري لهذا أ ن أ ح م د الغامدي قد لبس على الناس بمثل هذا واتى بالاختلاط المطلق بالاختلاط في ا ل ل غ ة ثم أ خ ذ يحاج الناس بمثل هذا كما س ي أ ت ي بيانه والناس إ ذ ا تكلموا عن الاختلاط و أ ه ل العلم إ ذ ا تكلموا عن الاختلاط تكلموا عن الاختلاط المؤدي إ ل ى محرم إ م ا كثيرا أ و غالبا ولا يحرمون مطلق الاختلاط لذا قد تجد عالما لا يقود سيارته فيكون معه سائقه وتكون زوجته معه في ا ل س ي ا ر ة نفسها ف ي أ ت ي آ ت ي فيقول امضي إ ل ى هذا العالم قد تناقض يحرمون ا ل ا خ ت ل ا ف ثم يقعون في ا ل ا خ ت ل ا ف يقال فرق بين ا ل أ م ر ي ن وفي ظني من فهم هذا فهم مفتاح الامر أ وأدرك من أين أتي م من ر ه ؤ ل ء ورادوا نلبسوا على الناس على ك ا بيانه إن شاء الله تعالى المقدمة ا سيأتي إن ل ا أراد بالشريعة لا أقوالا ب يجب ع ة جديدة يتكلم يحدث لكل من أراد أن أن بل انه مسبوق باهل العلم فهو مطالب بان يكون له سلف بان يسير على ما سار عليه الاولون ان يكون على سبيلهم ومن خالف سبيلهم فقد وقع في بدعه وفي امور محرمه شرعا لذلك قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين اذن نحن مطالبون باتباع سبيل المؤمنين والا نخرج عن سبيل المؤمنين لذا من كلمات الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال لا تقل في ا ل م س أ ل ة بقول لم يسبك فيه إ م ا م ا وهذه ا ل ك ل م ة لا ينفرد بها ا ل إ م ا م أ ح م د بل على هذه ا ل ك ل م ة جميع اهل ا ل س ن ة أ ن ه لا يجوز لرجل أ ن يقول قولا في دين الله أ ن يحلل امرا او أ ن يحرم أ م ر ا الا و أ ن يكون له سلف من أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م و إ ل ا بذلك يكون خالف اجماع أ ه ل العلم وخرج عن, عن سبيل المؤمنين فلو أ ن رجلا اتى بقول ودلل عليه بما توهمه من أ د ل ة ثم كان قوله محدثا ليس على ما عليه ا ل أ و ل و ن ف إ ن قوله مردود و إ ن زعم أ ن معه أ د ل ة ل أ ن إ ج م ا ع أ ه ل العلم على خلاف هذا يدل على أ ن ا ل أ د ل ة لا تدل على مراده ف إ ن ا ل إ ج م ا ع ح ج ة والحجه يدل على الحق والحق لا يتناقض بل يبين بعضه بعضا كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا اختلافا كثيرا ا ل م ق د م ة ا ل خ ا م س ة لا يجوز بحال أ ن يرد الباطل ب ط ر ي ق ة ب ا ط ل ة فقد ر أ ي ت بعضهم أ ر ا د أ ن يرد منكر الاختلاط وهو مشكور في هذا فيجب علينا جميعا أ ن ننكر هذا الأمر المنكر الذي شاع وانتشر في أ ك ث ر بلاد العالم العالم ا ل إ س ل ا م ي واليوم يسعون جاهدين أ ن يشيعوا هذا ا ل أ م ر في بلاد التوحيد بلاد ا ل س ع و د ي ة اعزها الله بالتوحيد و ا ل س ن ة ر أ ي ت بعضهم مع ا ل ح م ا س ة يريد أن يرد ه ذ ان ا ل م ك ر ف يرد هذا المنكر بطريقة منكرتهم. قد يصحح حديثا بل يدعي أ ن اسناده كالشمس و ع ن العلماء قد قبلوا أ م ث ا ل هذه ا ل أ ح ا د ي ث إ ل ى غير ذلك مع كونها أ ح ا د ي ث ض ع ي ف ة لا يصح التعويل عليها من ذلكم ان بعضهم أ ر ا د ان يناقش أ ح م د الغامدي في أ م ر ا ل ا خ ت ل ا ف فذكر ق ا ل له ف له حديث ليس للنساء وسط الطريق وهذا الحديث أخرجه الحديث ابن حبان ابن خاد مسلم الزنجي طريق شريك بنبي نمر من عن فقال هذا الرجل و الحديث ا ل حديث ب ي ه ر ي ر ة قال هذا الرجل إ ن هذا الحديث اسناده كالشمس مع أ ن هذا من ر و ا ي ة مسلم بن خاد الزنجي و هو متكلم فيه و أ ح س ن أ ح و ا ل ه ان أ يحسن حديثه و مع ذلك يقول اسناده كالشمس و شريك ا بن ابي نمر رحمه الله تعالى أ ي ض ا متكلم في حفظه فلماذا هذه المبالغات و لماذا ي أ ت ي و يقول إ ن لمسلم بن خاد الزنجي روايات يرويها عن شريك وقد سبرت وتبين أ ن ه ا ص ح ي ح ة الى غيره هذه الادعاءات وهذه المبالغات ينبغي أ ن توقف عند حد وكما أ ن ه ينكر على من ي أ ت ي ب م م ك ن كالاختلاط من يريد أ ن يعبث في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم و أ ن يصحح أ ح ا د ي ث ض ع ي ف ة أ و أ ن ي و ص ل وصولا أ و أ ن يربي ا ل ن ش أ على مبالغات في علم الحديث حتى إ ن ي قابلت أ ح د ه م في الصف الثاني الثانوي زارني في بيتي وزار بيني وبينه حديث وكان مما قال إ ن روايات أ ب ي إ س ح ا ق السبيعي إ ن رواياته روايات م س ت ق ي م ة أ و بشيء نحو هذا قال وقد عرفت ذلك بالصبر والاستقراء والتتبع لا إله إ ل اله ا ل ط الا ب في ل ص ف الله ث ا ا ن ي ث ا ا ا ن و يقول وصبرت و ي ي درست ر ت بإسحاق السبيعي بحث إسحاق إسحاق السبيعي لكان خيرا أبا السبيعي المكترين جدا لو له لأن غير أبي يواز عن من الزهري إنه بالإمام حتى فيأتينا في كثرة طالب في الصف الثاني الثانوي ويدعي أ ن ه سبر رواياته ي ما بحثت وتكلمت بحثت ا في بعض لكن أ أنه م و يوجد ر تبين بيت لي في لا ل ا ت الستة ب ل ك هذا المسكين جلس عند أ ق و ا م ه عودوهم على التهويل والتطبيب ل الرواية وأن هذه ر ن ا ا ه ودرسناها إ ل ى اخره وهذه من المبالغات التي يجب ان يتقي الله, من يدعيها وأن يتقي الله في من يدعيها أ ت ي ويتق ي ه به ممن ر س و ن ل فإن مثل هذه ل ل م ب ا ا غ ت تولد لنا جيلا يعيش على مبالغات و أ و ه ا م في علم الحديث ثم يعود على العلماء ل أ ج ل الله في علم الحديث بالنقص والاستنقاص ل أ ن ه م لا يفهمون كفهمه الذي بني على التهويل والمبالغه ة ومن ذلك ما ذكرت لكم ن ذلك ذكرت أ لما ذكر رواية مسلم الزنجي عن شريك عن شريك قال إن هذا الإسناد كالشمس مع أن الشريك متكلم فيه ومسلم الزنجي متكلم فيه لذلك ماذا مع رواية خاد هذا خاد ذكر شريك شريك فيه فيه بن بن عن عن إن أن المقدمه س ي في ذخيرة الحفة ضعف هذا الحديث ضعف و ن دقيق العيد يقل في في كتاب الإلمام أشار الخلاف مسلم لم إ السادسه ش م ل م ق م ا ل ا د س و ب ان أختم إ مثل هذا الطرح من أ ح م د بن قاسم الغامدي و أ م ث ا ل ه في تجويز الاختلاط إ ن م ا يطرح به العلمانيون والليبراليون و أ م ث ا ل ه م أ و الجهل الذين تبعهم بلا علم أ و أ ه ل الشهوات الذين زاغت قلوبهم وامتلات بهذه الشهوات أسأل الله يعافين من وإياكم انظر لطرح أ ح م د بن قاسم الغامدي انظر لطرحه من الذي صدق له ومن الذي أ ش ا د به في الصحف وفي القنوات وفي مواقع النت إ ن م ا هؤلاء ا ل إ ع ل ا م ي و ن ومن ت أ ث ر بهم أ و كان مريضا من أ ه ل الجهل وغير ذلك لذلك العلمانيون والليبراليون يفرحون ش د الفرح بامثال هؤلاء لذا يجب عليكم يا من تنتسبون العلم أ ن تتقوا الله فيما تقوله ف إ ن ك م غدا موقوفون بين يدي ربكم جل جلاله وعبر سلطانه والله لن ينفعكم هؤلاء ا ل إ ع ل ا م ي و ن الذين يصفقون لكم أو في ا ل ص ح ف أ و في القنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة أ و في مواقع الشبكات العنكبوتيه ف إ ذ ا مات العبد لم يبق معه إ ل ا عمله إ ن ه محاسب بين يدي ربه جل جلاله جل جلاله و ع ب ل سلطانه ه هذا ذكره وبعد إخواني أبدأوا في عجالة سريعة بمناقشة بعض عجالة سريعة الغامدي ما في في ل م ق يقول في كلام طويل والحق أ ن مصطلح ا ل ا خ ت ل ا ق بهذا الاصطلاح ا ل م ت أ خ ر لم يعرف عند المتقدمين من اهل العلم ل أ ن ه لم يكن موضوع م س أ ل ة لحكم شرعي كغير مسائل الفقه بل كان الاختلاط أ م ر ا طبيعيا في ح ي ا ة ا ل أ م ة ومجتمعاتها والله لا أ د ر ي ماذا أ ن ك ر في هذا الكلام هل أ ن ك ر جهله الشديد ب إ ن ك ا ر أ ن يكون العلماء تكلموا بمصطلح الاختلاط أ م أ ن ك ر مكابرته ب أ ن ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة منذ ا ل ص ح ا ب ة إ ل ى يومنا هذا يقول إ ن ه م يقومون ب أ م ر الاختلاط وهو أ م ر طبيعي في حياتهم لذا قال بعد ذلك إ ن الاختلاط بهذا المعنى المعاصر مصطلح طارئ غير معروف بذلك المعنى عند المتقدمين في مباحث الفقه إ ل ى آ خ ر كلامه و إ ل ي ك م إ خ و ا ن ي نقلا من علماء ا م ة المذاهب ا ل أ ر ب ع ة في كتب م ش ه و ر ة في تحريم هذا الاختلاط من أ و ل ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه شرح معاي الاثار يقول و هو ينطع عن ابراهيم النخع قال كانوا يكرهون السير أ م ا م ا ل ج ن ا ز ة يقول الطحاوي فهذا إ ب ر ا ه ي م يقول هذا و إ ذ ا قال كانوا ف إ ن م ا يعني بذلك أ ص ح ا ب عبد الله أ ي ابن مسعود رضي الله عنه و ارضاه فقد كانوا يكرهون هذا ثم يفعلونه للعذر ل أ ن ذلك هو أ ف ض ل من م خ ا ل ط ة النساء إ ذ ا قربنا من ا ل ج ن ا ز ة ف أ م ا إ ذ ا بعدنا منها أ و لم يكن معها نساء ف إ ن المشي خلفها أ ف ض ل من المشي أ م ا م ه ا وعن يمينها وعن شمالها وهذا قول أ ب ي ح ن ي ف ة أ ب ي يوسف ومحمد بن حسن رحمه م الله رحمهم الله تعالى إ ل ى آ خ ر إلى آخر, آخر كلامه فهو يبين أ ن ه ذكر مثل هذا الكلام أ ي التابعي الجليل ابراهيم نخعي حذر من, من مخالطه النساء ط ة ا ل ومن المالكيه نقل ابن الحطاب في كتاب مواهب الجليل عن بعض المالكيه قوله وانتبه الى هذا يقول ط ة حاجة الرجال الإنسان كان انتهى كلامه رحمه الله تعالى إذن هذا على ذلك لم إلى غير آخر رحمه مجرد يجز وعند وإن ومنعت إذن عالم من علماء ا ل م ا ل ك ي ة ينقل كلام ا ل م ا ل ك ي ة في ذم والمنع من الاختلاط أ م ا ا ل ش ا ف ع ي ة فيقول ا ل م ا و ر د في كتاب الحاوي و ا ل م ر أ ة م ن ه ي ة عن ا خ ت ل ا ط بالرجال م أ م و ر ة بلزوم المنزل إ ل ى آ خ ر كلامه ويقول ابن حجر وفيه ه م من علماء ل ا ا ش ع ة و ف ي ل م اجتناب ذكر حديثا وفيه قال مواضع التهم و ك ر ا ه ي ة م خ ا ل ط ة الرجال ا ل ن س ا ء في الطرقات فضلا عن البيوت إلى آخره إ ذ ن هذا كلام علماء من أ ئ م ة المذاهب ا ل أ ر ب ع ة ونصوا على منع مخاط النساء للرجال فلماذا يا إ خ و ا ن ي يقول مثل هذا الكلام أ م ا ا ل ح ن ا ب ل ة فلهم كلام عظيم يقول شيخ ا ل إ س ل ا م والمسلمين ا ل إ م ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى في كتاب ا ل ا س ت ق ا م ة وانتبه إ ل ى كلامه العظيم يقول وكذلك لما ق د م المهاجرون إ ل ى ا ل م د ي ن ة كان العزاب ينزلون دارا م ع ر و ف ة لهم م ت م ي ز ة عن دور ا ل م ت أ ه ل ي ن فلا ينزل العزب بين ا ل م ت أ ه ل ي ن وهذا كله ل أ ن اختلاط أ ح د الصنفين ب ا ل آ خ ر سبب ا ل ف ت ن ة فالرجال ا خ ت ل ط و ا بالنساء كان ب م ن ز ل ة اختلاط النار والحطب وكذلك العزب بين ا ل آ ه ل ي ن فيه ف ت ن ة لعدم ما يمنعه ف إ ن ا ل ف ت ن ة تكون لوجود المقتضي وعدم المانع إ ل ى آ خ ر كلام رحمه الله تعالى يا ترى أين هؤلاء؟ ترى الذين يدعون أ ن ا س ت ل ا ح الاختلاط ا س ت ل ا ح الحادث أ ي ن هؤلاء عن مثل ه ذ ا ا ل ن ق ل ا ت كمثل هذا النقل العظيم عن شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله تعالى ويقول تلميذه ا ل إ م ا م ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق ا ل ح ك م ي ة ومن ذلك أ ن ولي ا ل أ م ر يجب عليه أ ن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في ا ل أ س و ا ق والفرح ومجامع الرجال ثم قال ولا ريب أ ن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أ ص ل كل ب ل ي ة وشر وهو من أ ع ظ م أ س ب اسباب ب العقبات نزول كما أنه من العامة كما أ فساد أمور العامة والخاصة واختلاط الرجال ا أمور ل ب نزول س السبب ا الفواحش ا ء لكثرة ل و ن ا ه و من أسباب ا م و ت العقبات ا والطواعين المتصلة كلامي م ثم إلى آخر ا ل ع أعظم د ذلك فمن أ س ب ب ا ل م و ا ل ع ا م كثرة تمكيني الزنا بسبب تمكيني بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ب ر ا ت ت ج م ولو علم أ و ل ي ا ء ا ل أ م و ر ما في ذلك من فساد الدنيا و ا ل ر ع ي ة قبل الدين لكانوا اشد شيء منعا لذلك إ ل ى آ خ ر كلامه رحمه الله تعالى هذا كلام ا ل إ م ا م ابن القيم لا كلام هذا المفتون أ ح م د بن قاسم الغامدي الذي جاد ل جدال باطل في تجويز أ م ن فيه سب لافساد الدنيا والدين بل قد حث ابو بكر محمد بن عبد الله العامري في كتاب أ ح ك ا م النظر إ ج م ا ع العلماء على ح ر م ة هذا الاختلاط الذي يدعي الغامدي و أ م ث ا ل ه أ ن العلماء لم يترفضوا بهذا يقول اتفق علماء ا ل أ م ة أ ن من اعتقد هذه المحظورات واباحه ا ن ت ز ا ج الرجال بالنسوان ا ل أ ج ا ن ب فقد كفر واستحق القتل بردته قال و إ ن اعتقد تحريمه وفعله واقرع عليه ورضي به فقد فسق لا يسمع له قول ولا تقبل له ش ه ا د ة إ ل ى آ خ ر كلام هذا يذكره في ع ا م ة اهل الناس كيف لو عاش إ ل ى زماننا هذا و ر أ ى احد ا ل ق ض ا ة بل وزير عدل يجوز مثل هذا ا ل أ م ر أ س ا ل الله ع ا ف ي ن ي واياكم ثم ي ت ا ب ع ه رئيس هيئه م ك ة فيجوز هذا ا ل أ م ر الشنيع نسأل الله أ ن يهديهم و أ ن يكفي المسلمين شرهم بقوته وهو القوي العزيز جل ج ا ل ه عظم سلطانه ثم من كلمات أ ح م د الغامدي قال ولذا كان الخلط في حكمه أ ك ث ر ج ن ا ي ة حين قال بتحريمه ق ل ة انتبه ي ل قوله إ ن تحريم هذا الاختلاط ت س م ي ة اختلاطا ج ن ا ي ة ثم يدعي أ ن ما قال به إ ل ا ق ل ة وتقدم النقل عن أ ه ل العلم بل تقدم نقل ا ل إ ج م ا ع ع ل ى حرمه هذا الاختلال ثم يقول والحق لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقا بل كان واقعا في ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة كذبت وايم الله وتقدم من كلام شيخ ا ل إ س ل ا م ما يبين أ ن ا ل ص ح ا ب ة أ ب ع د الناس رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م عن مثل هذا الاختلاط فكيف تنسب هذا إ ل ى خير د ي ل بعد أ ن ب ي ا ء الله ورسوله أ م ا تستحي من الله أ م ا تستحي من خلق الله أ م ا تستشعر أ ن من ورائك م و ت وبعد م ف ا ر ق ة الروح و ا ل أ ه ل و م ل د ا ت الدنيا التي قد تدعو خلقا كثيرين الى ارتكاب أن ث ا ل هذا ف إ ن ه ا ستقوم قيامتك وتحاسب على ما قلت ودنت نفسك به ودعوت الناس إ ل ي ه أ س ا ل الله أ ن يعافين واياكم ثم يقول بعد ذلك ولقد استمر ذلك الحال على مر العصور حتى ط ر ى على ذلك ا ل أ ص ل ما غيره من العادات والتقاليد وبقي منه ما لا يمكن أ ن تمحوه تلك العادات والتقاليد الاختلاط إلا يقول لم يحرم إلا العادات والتقاليد و تقدم كلام أ ه ل العلم و أ ن الصحابه من أ و ا ئ ل من كانوا يمنعون هذا الاختلاط رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م يقول فضل كما هو يقول بقي شيء من الاختلاط الزامي على الناس خالف عاداتهم يقول و هذا ا ل أ م ر يبين لماذا بقي يقول ل أ ن ه ارتبط بما شرع الله امتثاله من الطاعات على النساء و الرجال كالطواف و السعي و ا ل ص ل ا ة فهم يؤدون في مكان واحد يقول حتى المانعون للاختلاط إ خ و ا ن ي هذا الرجل أ ح د امرين إ م ا جاهل فكان ا ل أ ح ر ى به أ ن يعرف حال نفسه وان يتقي الله ولا يتكلم في دين الله بغير علم أ و أ ن يكون عالما وعارفا ومع ذلك أ س ا ل الله ان ي ع ا ف ي ن و إ ي ا ك م ل م ل ذ ة الدنيا و ش ه و ة منصب أ و غير ذلك سابق وكابر ع ا ف ا ن الله و إ ي ا ك م وقال مثل هذا الكلام الشنيع أ و ل ا ا ل ص ل ا ة من قال لكم إ ن في ا ل ص ل ا ة اختلاطا اختلاطا بمعنى الاختلاط الذي يؤدي ا ل المحرم إ ذ ا كان الرجال في ا ل م ق د م ة والنساء في ا ل م ؤ خ ر ة وهن متحشمات إ ل ى غير ذلك أ ي اختلاط هذا أ ي اختلاط بالمعنى الذي يذكره أ ه ل العلم مما يؤدي إ ل ى الى محرم إ م ا غالبا أ و كثيرا ثم قوله والسعي والطواف نعم إ ن في السعي والطواف في هذه ا ل أ ج م ا ل ا ل م ت ا خ ر ة اختلاطا و أ ص ل ه محرم لكن مثل هذا يعتبر حادثا عامه إ ن لم يكن ض ر و ر ة كما عبر بذلك شيخنا ا ل إ م ا م عبد العزيز عبد الله بن باز ض ح م ه الله تعالى ف إ ن ه لا وسع للناس إ ل ا هذا ماذا يقال للناس النساء تطر في وقت والرجال في وقت من ينظم الناس مع هذه ا ل أ ع د ا د ا ل ك ب ي ر ة و ا ل أ ع د ا د ا ل ه ا ئ ل ة وكيف تلضبط أ م و ر ه م متى يخرج النساء متى يدخل, يدخل الرجال كيف تضبط النساء لا تضيع إ ل ى غير ذلك من المفاسد العظيمه ومن ا ل أ ض ر ا ر ا ل ع ظ ي م ة لذلك ا ل ش ر ي ع ة في مثل هذا تجوز المحرم لكن يجب على من يطوف أ ن يتقي الله و أ ن يجتهد كل الاجتهاد أن ل ا يقع في اختلاط مع النساء اللاتي يطوفن ببيت الله لكن لو وقع من غير اختيان ولا ق ص م ف إ ن ه مما يعفى عنه ل أ ن مثل هذا من المحرمات يباح ل ل ح ا د ث العامه وهذه الصوره ان لم تكن ض ر و ر ة ف إ ن ه ا ح ا د ث عامه ة وقلت لكم الإمام العزيز ل ل إن شيخنا عبد عبد الله بن باز أ ج ا ز ه ا من باب الضروره ة م ث الشريعه ي خ العلامة ل اباحت ل ي للضرورة ا العامة ل للرجل شرعا ا ل ض و ر ة الذي ا ش ر للرجل ي ع ة باحث ا ل يريد خ ط ب ة النساء أ ن ينظر إ ل ى شعرها و إ ل ى ما زاد من ذلك مما هو محرم في ا ل أ ص ل إ ج م ا ع ا لماذا ل أ ج ل هذه ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ع ة هل لقائل يقول إ ذ ن يجوز للنساء أ ن تخرج م ت ب ر ج ة ك ا ش ف ة عن شعرها وعن عضدها وعن ساعدها وعضدها إ ل ى غير ذلك كما يجوز لها أ ن تفعل ذلك أ م ا م الخاطب هذا من التلاعب ب ش ر ي ع ة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما يقول القائل ا ل م ي ت ة تجوز عند ا ل ض ر و ر ة إ ذ ن نستنبط من هذا أ ن ه ا تجوز مطلقا في حال ض ر و ر ة غير ض ر و ر ة وهذا أ م ر واضح و ب د ه ي لا ينطلي على من عنده علم و م ع ر ف ة ثم يقول وهكذا الحال في كثير من شؤون حياتنا ا ل ي و م ي ة وفي واقع بيوت الكثير من المسلمين ومنهم المانعون للاختلاط تجدها م ل ي ئ ة وانتبه ل هذا تجدها م ل ي ئ ة بالخدم من النساء يقدمن ا ل خ د م ة فيها وهي م ل ي ئ ة بالرجال أ ج ا ن ب عنهن وفي مظهر قد يكون من أ ش د مظاهر الاختلاط في ح ي ا ة ا ل ي و م ي ة لا يمكن إ ن ك ا ر ه إ ل ى آ خ ر كلامه أ م ا قوله إ ن بيوت المنكرين للاختلاط و يدخل ب ي ا أ ه ل الدين و أ ه ل العلم إ ن ه ا م ل ي ئ ة بالخادمات هذا من التقول بلا م ع ر ف ة ولا بينه ومن المبالغات التي لا تقبل أ م ا أ ن ه قد يوجد فيها نساء أ ج ا ن ب خادمات هذا يوجد في بيوت كثير من المسلمين لكن ليس هذا من الاختلاط المحرم إ ذ ا ضبط بضوابطه وذلك أ ن تكون ا ل م ر أ ة م س ا ف ر ة بمحرمها قد جاءت ومعها زوجها ولها ولزوجها مكان ي ب ت ن فيه و ا ل م ر أ ة تكون م ت ح ج ب ة وتعمل في ت ن ض ي ف البيت عند وجود ا ل أ ه ل و إ ذ ا خلى البيت خرجت حتى لا يخلو بها ا ل أ ج ا ن ب في مثل هذا لا يعتبر من الاختلاط المحرم المؤدي ل ل م ح ر م غالبا أ و كثيرا ثم لنفرض إخواني ان بيوت كثيرا من المنكرين ومنهم أ ه ل العلم و أ ه ل الدين لنفرض أ ن ه ا م ل ي ئ ة بالاختلاط المحرم وهل واقع الناس يحتج به في م خ ا ل ف ة شرع الله و م خ ا ل ف ة كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يصح بحال إ ذ ن لقاء يقول قد ا م ت ل ت القباب و ا ل أ ض ر ح ة التي بنيت على قبور الصالحين ف إ ذ ا تجوز و ل آ خ ر أ ن يقول قد شاع الشرك في أ ك ث ر بلاد العالم ا ل إ س ل ا م ي فضل على البدع التي عمت و طمت ف إ ذ ا تجوز هذا البدع و يجوز هذا الشرك ل أ ن ه شاع و انتشر في واقع أ ك ث ر المسلمين وهذا من ا ل خ ط أ ف إ ن الناس محكومون بكتاب الله ل أ ن كتاب الله محكوم بالناس ثم بعد ذلك أ ر ا د أ ن يذكر ما يزعمه دليلا ً في تجويز هذا الاختلاط المحرم و أ د ل ت ه ليست فيها د ل ا ل ة ا ل ب ت ة كما س ي أ ت ي بيان ذلك إ ن شاء الله تعالى فهي ما بين أ د ل ة م ن س و خ ة والمنسوخ ليس حجه بعد, بعد النسخ و إ ل ا لقاء أن يقول ا ل آ ن يجوز أ ن نتمتع بالنساء التمتع الذي نسخ ويجوز لنا ا ل آ ن أ ن نشرب الخمر بعد نسخها إ ل ى غير ذلك أ ن يستدل ب أ د ل ة م ح ت م ل ة أ ح س ن أ ح و ا ل ان تكون م ح ت م ل ة ومن المتقرر أ ن المحتمل والمشتبه يرد إ ل ى المحكم كما تقدم بيانه في المقدمات من ذلك استدل بقدي حديث ر و ت ه ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا و أ خ ر ج ه البخاري وغيره في هذا الحديث ان س و د ة خرجت لحاجتها ليلا بعدما ضرب ع ل ي ه م الحجاب قالت وكانت ا م ر أ ة تطلع النساء ج س ي م ة فوافقها عمر ف أ ب ص ر ه ا فناداها يا س و د ة إ ن ك والله ما تخفين علينا إ ذ ا خرجت ي ف ا ن ظ ر كيف تخرجين أ و كيف تصنعين إلى آخره يقول آخره ه ذ ا ا ل غ ا م د ي يقول وفيه ا ل إ ذ ن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أ و ل ى لا إ ل ه إ ل ا الله هل, أحد يقول هل نحن نبحث ا ل آ ن جواز خروج النساء من بيوتهن أ و عدم جواز خروج النساء من بيوتهن إ ن البحث في أ ي شيء في الاختلاط المحرم الذي يؤدي إلى المحرم إما غالبا أو كثيرا إلى يؤدي أو والذي يؤدي المحرم قطعا من باب من باب أ و ل ى وهو م ج م ع عليك ما حكاه القرافي رحمه الله تعالى إ ذ ن ما ع ل ا ق ة خروج ا ل م ر أ ة ب ا ل ا خ ت ل ا ق ومن أ د ل ت ه استدل بحديث سهل بن سعد قال لما عرس أ ب و أ س ي د الساعد دعا النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إ ل ي ه م إ ل ا ا م ر أ ت ه أ م أ س ي د ب ل ت تمرات في ثور من ح ج ا ر ة من الليل إ ل ى آ خ ر الحديث قال بعد ذلك قلته يقول هو أ خ ر ج ه البخاري ومن لوازم ذلك نظر ا ل م ر أ ة للرجال انتبه ومن لوازم ذلك نظر ا ل م ر أ ة للرجال ومخالطتهم يقال هذا الحديث أ و ل ا ليس من الاختلاط المؤدي للمحرم غالبا أ و كثيرا ف إ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا دخلت متحشمه وساعدت زوجه ا في بعض ا ل أ م و ر ووضعته بين الرجال ليس من الاختلاط المحرم الذي يؤدي للمحرم غالبا أ و كثيرا هذا من ج ه ة يعني هو خارج البحث ثانيا هذا الحديث قبل فرض الحجاب يعني قد نسخ على فرض أ ن ه بمعنى ما يؤدي إ ل ى الاختلاط المحرم يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم هذا محمول على أ ن ه كان قبل الحجاب يعني إ ن كان يدل على الاختلاط المؤدي ل ل م ح ر م فهو منسوخ ولا يصح الاستدلال بدليل منسوخ كما تقدم بيانه ومن كلمات الحافظ بالحجر رحمه الله تعالى يقول وفي هذا الحديث جواز خ د م ة ا ل م ر أ ة زوجها ومن يدعوه وليخفى ا أ ن محل ذلك عند أ م ن ا ل ف ت ن ة ومرعاه ما يجب عليها من الستر الى ح رحمه ا الله ا ف ظ ل ت ع يرى أن ه ذ اخره ا ا ل ت الاختلاط ل ليس من الاختلاط المؤدي إلى ل ا ا ط من م ح م لا غالبا ولا, ولا كثيرا. وعلى كثيرا فرض أ ن كذلك فإنه قد نسخ فلا الأحكام كانت فلا التمسخ الشرعية استدل ساهل قال فإنه فينا نسخ نسخة من بن قد بحديث سعد بما أيضا صح ثم مرأة إ ل ى آ خ ر الحديث وفيه أ ن ت ص ل ع لهم طعاما يقول كنا ننصرف من صلاه ا ل ج م ع ة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إ ل ي ن ا فنلعقه وكنا نتمنى يوم ا ل ج م ع ة لطعامها ذلك أ خ ر ج ه يقول أ خ ر ج ه البخاري وفيه جواز م خ ا ل ط ة الرجال والنظر إ ل ي ه م ف إ ن ه ا كانت تقرب الطعام إ ل ي ه م وتخدمهم في دارها كما يفيده الحديث إ ل ى آ خ ر ه أ و ل ا من أ ي ن أ خ ذ أ ن ه ا تضع الطعام في دارها هذا ج ه ة و إ ن م ا تقرب لهم الطعام تضع لهم الطعام وليس معناها أ ن ه ا تجالسهم و إ ن م ا تضع الطعام ثم تخرج عنهم هذا من ج ه ة ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة هذا الحديث كما في ر و ا ي ة ا ل ب خ ا ل ي ا ل أ خ ر ى التي لم ي أ ت ي بها قال عجوز لنا يعني أ ن ه ا ق ر ي ب ة لهم وهي عجوز ك ب ي ر ة في السن ومع ذلك لم يبين هذا بل ترك هذه ا ل ر و ا ي ة ا ل أ م ر الثالث سهل بن سعد رضي الله عنه و أ ر ض ا ه يقول الزهري كما نقله بن حجر في كتاب ا ل إ ص ا ب ة قال مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس ة ع ش ر ة س ن ة إ ذ ا كان صغيرا مثل هذه الحوادث حصلت له وهو صغير مع ص ب ي ة فمن أ ي ن له أ ن يجزم ب أ ن هؤلاء رجال وهو عند موت النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر خمس ة ع ش ر ة س ن ة لماذا لا يكون وقت, وقت صباه رضي الله عنه و أ ر ض ا ه فاذا على هذا أ ق ل حاله ان يكون محتملا و النصوص ا ل م ح ت م ل ة لا ترد بها ا ل أ د ل ة ا ل م ح ك م ة و من أ د ل ت ه و عن ابي ه ر ي ة رضي الله عنه أ ن رجلا أ ت ى النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى آ خ ر الحديث ق ص ة الحديث م ع ر و ف ة و فيها قال من يضيف ضيف النبي صلى الله عليه و سلم ف أ ت ى ضيفه إ ل ى رجل من ا ل أ ن ص ا ر ف أ ض ا ف ه فوضع الطعام ثم أ ط ف أ تمراته ا ل س ر ا ج و كانت ا ل م ر أ ة و زوجها يظهرون أ ن ه م ي أ ك ل و ن و ليس الحال كذلك إ ل ى آ خ ر الحديث يقول قلت أ خ ر ج ه البخاري وفيه جواز الاختلاط ووقوعه ب إ ق ر ا ر النبي صلى الله عليه وسلم كاف في جوازه أ و ل ا يقال من قال لك إ ن اختلاطا مثل هذا اختلاط يؤدي إ ل ى محرم غايه ما في ا ل أ ر ض أ م ر أ ن صنعت طعاما ووضعته وجلست و السراج أ ي شيء و السراج م ط ف أ أ م ر ثان من أ ي ن أ خ ذ ت ان هذا الحديث بعد آ ي ة الحجاب فقد يكون قبله ا ل أ م ر بالحجاب ف إ ذ ا كان النص محتملا فلا يصح الاعتماد عليه و إ ذ ا توارد ا ل ا ع ت م ا د بطل الاستدلال ومن الادله أ ي ض ا أ ن ه قال وعن ع ا ئ ش ة انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم م د ي ن ة وعكا ب بكر وبلال رضي الله عنهما قالت فدخلت عليهما فقلت يا أ ب ت ي كيف تجدك ي ا بلال كيف تجدك يقول ومعنى كيف تجدك أ ي كيف تجد نفسك كما نقول نحن كيف صحتك قالت ع ا ئ ش ة فجئت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و س ل م فأخبرته فقال اللهم حبب ل ي ل ا ل م د ي ن ة كحبنا م ك ة أ و أ ش د قلت يقول ا ل غ ا م د ي قلت أ خ ر ج ه البخاري وبوب عليه بقوله باب ع ي ا د ة النساء للرجال قال و عاده ام الدرداء رجلا من أ ه ل المسجد من ا ل أ ن ص ا ر يقول قلت وهذا واضح أ ي ض ا في وقوع ا ل ا خ ت ل ا ف في عمل أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه و صحبه و سلم يقال أولا هذا النص قبل فرض الحجاب ل أ ن ه كان بعد ا ل ه ج ر ة م ب ا ش ر ة والحجاب فرض في ا ل س ن ة ا ل خ ا م س ة ثانيا ع ا ئ ش ة كانت ص غ ي ر ة ليس هذا اختلاطا و إ ن م ا أ ت ت و س أ ل ت عنه وليس في ه ذ ا الفعل ما يؤدي الى المحرم غالبا أ و كثيرا وهذا معروف بواقع الحال لو أ ت ت ا م ر أ ة و س أ ل ت أ ب ا ك أ و جدك كيف حالك فلان كيف تجد نفسك كيف صحتك هل يسمى هذا اختلاط و هل يؤدي مثل هذا إ ل ى المحرم غالبا أ و كثيرا حتى يقال إ ن ه الاختلاط الذي قد جاءت ا ل ش ر ي ع ة بالنهي عنه كلا والله ومما استدل به أ ي ض ا ق ص ة الربيع بنت م ع و ذ وفيها قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداه بني علي فجلس على فراسي كمجلسك مني وجويرات ي ض ب ن بالدف يندبن من قتل من آ ب ا ئ ه ن يوم بدر حتى قالت ج ا ر ي ة وفينا نبي الله يعلم ما في غد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين قال يقول قلت أ خ ر ج ه البخاري والجويريات تصير ج ا ر ي ة وهي ا ل ف ت ي ة من النساء والحديث يفيد جواز الاختلاط وجواز ا ل دخول الرجل على ا ل م ر أ ة متى كان معها غيرها من النساء اولا يقال هذا الحديث قبل فرض الحجاب فان زواج هذا كان م ب و بكر رضي الله عنها وارضاها هذا من ج ه ة ا ل ج ه ة ا ل ث ا ن ي ة لماذا جزمت ب ي ن الجويريات هن الفتيات الكبيرات لماذا لم تقل ان الجاره هي الصغيره التي لم تبلغ لماذا ت أ ب ى ان اين تحمل ا ل أ ح ا د ي ث على الاحتمال ا ل أ س و أ ب أ ن تحملها على احتمال تعارض بها النصوص ا ل ش ر ع ي ة وكان المفترض إ ذ ا اتاك نص يحتمل أ ك ث ر من معنى أ ن ت ف ه م ف ه م النصوص ا ل أ خ ر ى ا ل ش ر ع ي ة لا أ ن ترد بالاحتمال نصا شرعيا صريحا ثم استدل ب أ ن أ م ص ب ي ة ا ل ج ه ن ي ة رضي الله عنها قالت ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إ ن ا ء من إ ن ا ء واحد يقول قلت أ خ ر ج ه احمد أ ب و داود ثم ذكر اسناده صحيح ثم قال و ه م ص ب ي ة ا ل ج ه ن ي ة ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم ففيه جواز الاختلاط وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء ولا يلزم منه ر ؤ ي ة ما لا يجوز من ا ل م ر أ ة هذا الرجل والله متناقض قبل قليل في ا ل ا ح ا د السابقه يقول لا يمكن ح ص ل هذا إ ل ا ب أ ن يرى بعضهم بعضا و ا ل آ ن يجوز أ ن تتوضا ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ه امام الرجل ا ل أ ج ن ب ي ب أ ن تخرج ساعديها و أ ن هذا لا يلزم منه أ ن يراه بالله عليك هل يقول أ ح د من اهل العلم يجوز ل ل م ر أ ة أ ن تخرج ساعدها أ م ا م الرجال الاجانب كلا والله هذا مخالف الاجماعي إ م ي الحديث الذي هذا المسكين هذا الحديث أهل بهذا توهم هذا العلم المراد ما هذا إذن قبل ح نزول آية ا ب ولو و تعقل أنه ه ف ل ل ل أ د ة ا ش ر ة ب م اهل ف م العلم ولم يفهمه بما يؤدي إلى مخالف الإجماعي يفهمه بما يؤدي أ ه ل العلم لحمله على أ ن ه قبل آ ي ة فرض ا ل ع ج ا ب فعلى هذا تكون النصوص ا ل ش ر ع ي ة م ت ف ق ة غير م ت ع ا ر ض ة ولا م خ ت ل ف ة وقد حاول بعضهم أ ن يثبت أ ن أ م ص ب ي ة م و ل ا ل ع ا ئ ش ة رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا وقد قلبت ما شاء الله من كتب أ ه ل العلم ولم أ ر ه م ذكروا ذلك واعتمد على ر و ا ي ة أ خ ر ج ه ا البيهقي في كتابه الدعوات الكبير من طريق محمد بن إ س م ا ع ي ل ثم ساقه ب إ س ن ا د ه البيهقي وقال وكانت ج ا ر ي ة ل ع ا ئ ش ة لكن هذا ا ل إ س ن ا د لا يصح ل أ ن محمد بن اسماعيل هو الجعفري وقد ذكر أ ب و حاتم أ ن ه منكر الحديث فينبغي أ ن يكون ر ج ل ذا عدل و إ ن ص ا ف ف إ ذ ا راد أ ن يرد على مخالف لا يرد الباطل ب ط ر ي ق ة ب ا ط ل ة بل يرده ب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ا ل ث ا ب ت ة عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم ص ح ب ه و ونوجهه على التوجيه الشرع الذي عليه أ ه ل العلم لذا إخواني الاستدلال بهذا الحديث لا يصح ل أ ن ه قد يكون قبل فرض الحجاب ف إ ذ ا كان الحديث محتملا وتوارد إ ل ي ه احتمال بطل به الاستدلال ا لا سيما وهو يؤدي إ ل ى تقرير أ م ر أ ج م ع العلماء على أ ن ه محرم عند ا ل أ ج ا ن ب ومن أ د ل ت ه يقول روى ابن عمر كان الرجال والنساء ي ت و ض ع و ن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا يقول اخرجه البخاري وفيه جواز الاختلاط عموما و أ ن ه ليس من خ ص و ص ي ا ت ه عليه السلام ثم ذكر ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى منهم يتوضاون من و الى واحد إ آ خ ر ه و أ ص ح ما يحمل عليه هذا الحديث ما حمله عليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى من أ ن هذا قبل فرض الحجاب ل أ ن ذاك الوقت كان جائزا أ ن تبدي ا ل م ر أ ة يدها وساعديها إ ل ى غير ذلك ل أ ن ا ل ش ر ي ع ة لم تحرم أ م ث ا ل هذه ا ل أ م و ر ف إ ذ ا كان الاحتمال متطرقا إ ل ي ه فلا يصح الاستبداد بنص تطرق إ ل ي ه الاحتمال احتمالا متساويا بل إنه القول ب أ ن هذا قبل فرض الحجاب هذا أولى وهذا متعير لماذا ل أ ن مؤداه إ ل ى تجويز أ م ر اجمع العلم على على خلافه ومما س د ل به يقول عن الربيع م ت م ع و ذ قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد ا ل ج ر ح و ا ل ق ت ل إ ل ى ا ل م د ي ن ة يقول قلت أ خ ر ج ه البخاري وفيه جواز خروج ا ل م ر أ ة في الغزو ل خ د م ة القوم ومداواتهم و ر د ا ل ج ر ح و ا ل ق ت ل فيقال في جواب مثل هذا هذا ليس من الاختلاط الذي يؤدي ا ل م ح ر م غالبا أ و كثيرا ل أ ن ا ل ح ا ل ة ح ا ل ة حرب و ج ر ح وطعنى الخ ثم لو كان كذلك ف إ ن هذه من ا ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ح ة وممنوع ن سد للذريعه جازا ل ل م ص ل ح ة ا ل ر ا ج ح ة ثم استدل وهذا من عجائب الاستدلال استدل بما أ خ ر ج البخاري ومسلم عن أ ن س قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أ م حرام بنت م ل ح ا ن فتطعمه وكانت أ م حرام تحت ع ب ا د ة ا بن الصامت فدخل عليه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ط ع م ت ه وجعلت تفلي ر أ س ه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك إ ل ى اخر الحديث قلت يقول أ خ ر ج ه البخاري ومسلم وفيه انتبه انتبه إلى هذا الثقه جوازه دخول الرجل على المرأة جوازه المرأة ونحوه وفيه فهمة وفيه إلى يقول دخول على فلي رأس الرجل في غير رأس من القص والحلق ثم قال بعد ذلك والصواب أ ن فلي ا ل م ر أ ة ر أ س الرجل من ا ل أ م و ر ا ل ج ا ئ ز ة ونحوه القص والحلق فالحديث يفيد جوازه وجواز الاختلاط ق ص ة أ م حرام هذه وقعت بعد نزول الحجاب وبعد حدث الوداع في في ل يدل على أذلته م أحد أن بعد فرض الحجاب طار به و أ ث ب ت ه و لماذا لم يذكر أ ق و ا ل أ ه ل العلم ا ل س ا ب ق ة في بيان أ ن بعض أ د ل ت ه و أ ن أ ك ث ر ه ا كان قبل فرض الحجاب لماذا ا ل آ ن أ ت ى به لما كان, لما كان يستفيد منه في تقرير باطله هذا من ج ه ة أ م ا الجواب على هذا فيقال ما ذكره النووي رحمه الله تعالى أ ل ا وهو إ ج م ا ع أ ه ل العلم على أ ن أ م حرام كانت محرما للنبي صلى الله عليه و آ ل ه و ص ح ب ه و سلم ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى في شرعه على صحيح على صحيح مسلم يقول ثم اختلفوا من أ ي ن كانت ا ل م ح ر م ي ة لكنهم متفقون على أ ن ه ا محرم إ ذ ن يا سبحان الله العلماء يقولون لك إ ن ه ا محرم و ب ا ل إ ج م ا ع بالاتفاق إ ن ه ا محرم ثم ت أ ت ي أ ن ت و ت أ خ ذ منه جواز م خ ا ل ط ة الرجال للنساء ا ل أ ج ا ن ب بل و أ ن تفلي ر أ س ه و أ ن تقص شعره بل و أ ن تحلق ذلك انظر الى اي مدى بلغ به الحال أ س ا ل الله ان ع ا ف ي ن واياكم ف إ ن الشيطان يا إخواني اذا إخواني أ خ ذ بالرجل و أ ظ ل ه ل م ي ب ا ل ف إ ل ى أ ي حد يوقعه حتى يتبنى أ م و ر ا م خ ا ل ف ة لاجماع أ ه ل العلم وسلوا هذا المسكين إ ن كان يعي ما يقول سلوه هل سبقه إ ل ى هذا عالم من علماء اهل ا ل س ن ة ا ل أ و ل ي ن وجوز أ م ث ا ل هذه ا ل أ م و ر كيف يدعي أ ن ه طالب علم و أ ن ه كما يقول في لقاء معه في ق ن ا ا ل ف ض ا ئ ي ة يقول أ ن ا طالب علم واهل اجتهاد و أ ه ل بحث وقد درست ا ل أ م ر إ ل ى الاخرين كيف يدعي ذلك ثم يعارض أ ه ل العلم في أ م ر ا ل أ ج م ع أ ج م ع عليه ثم لاحظوا اخواني قبل قليل تمسك بكلام الحافظ بن ح ج ر ل أ ن هذا الحديث بعد, بعد نزول آ ي ة الحجاب وابن حجر لم يحك ي إ ج م ا ع ا على ذلك ثم يتغافى الكلام النووي مع أ ن ه حكى إ ج م ا ع أ ه ل العلم على ذلك لكن ا ل هو ى لا يستغرب منه ف إ ن ه إ ذ ا تمكن من صاحبه فعل به أ ش د من ذلك وترقبوا إ خ و ا ن ي والله لا ا س ت ب ع ث إ ن لم يتغمده الله برحمته ويلطف به أ ن ترى منه في المستقبل أ م و ر ا أ ش ن ع من هذا أ ض ع ا ف ا مضاعفه اسال الله ن ي ع ا ف ي ن ي واياكم ثم استدلوا هذا من ق ل ة فهمه أ و قله ة د ي ن بما أخرجه البخاري انتبه ومسلم هذا ا أخرجه إلى دينه ل ل يريد أ يستدل ب ذ ا الدليل على أن الصحابة فاهموا على للرجل أيضا يجوز أن أنه أن يقول أ المرأة الأجنبية وأن ت تفلي ي ي إلى أشعره وعن أ ب ي موسى رضي الله عنه قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بطحاء الى أ ن قال ثم أ ت ي ت م ر أ ة من نساء بن قيس ففلت ر أ س ي ثم أ ه ل ل ت بالحج إ ل ى آ خ ر ه يقول قلت أ خ ر ج ه البخاري ومسلم وهذا الفعل من أبي موسى يشعر بأن ذلك أمر لم يكن به ذلك الفعل لم يستخفى يشعر من أمر بأن يكن أبي بل حدث به دون نكير وفعل أ ب ي موسى رضي الله عنه وفهمه يعضد ما تقدم للرد على من زعم خ ص و ص ي ة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إ ل ى آ خ ر ه يقال لك يا مسكين من قال لك إ ن هذه ا ل م ر أ ة أ ج ن ب ي ة عن أ ب ي موسى لماذا لا تكون محرما له من أ ي ن لك أ ن ه ا امراه أ ج ن ب ي ة حتى تستدل به تريد تستدل بدليل محتمل في رد نصوص م ح ك م ة تريد تستدل وتخرج ب ن ت ي ج ة أ ه ل العلم مجمعون على خلافها ثم تفهم الحديث بفهمك هذا والله من البطلان ومن تلاعب الشيطان بني ادم أ س ا ل الله ان يعافيني و إ ي ا ك م ثم مما استدل به يقول عن أ م ع ق ي ة رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ق ر أ علينا أ ن لا يشركنا بالله شيئا قال ونهانا عن ن ي ا ح ة فقبضت ا م ر أ ة يدها فقالت أ س ع د ت ن ي ف ل ا ن ة إ ل ى آ خ ر الحديث قلت أخرجه البخاري وفيه لهذا الفقه البخاري إلى انتبه أخرجه وفيه هذا أ س أ ل الله أ ن يعافيه الا يبتلينا يقول قلت أ خ ر ج ه البخاري وفيه ما يشير ل م ش ر و ع ي ة م ص ا ف ح ة النساء من قولها فقبضت امراه يدها, منين أخذت قبض المرأة يدها أن النبي ل ص ثم ص انت ف ح ا ل س ا ء ثم أ ن بنفسك تقول يشير إ ذ ا ليس صريحا فلماذا تفزع إ ل ى دليل محتمل وتدع الأدلة الصريحة. ومن ت د ع الأذلة الصريحة و ذلك قول ع ا ئ ش ة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه أ ة ل الا م ذ امراه ت ت ك ل عائشة ا ل ص ي ح و ل ت ت ي ي ن ف على ع رسول الله صلى الله ل يملكها ه و س ل وتفزع إ ى نص أنت معترف بأنه معترف محتمل ب ل ق و ي ي ش ر يقول و ذلك بعد س م وإياكم حمان وإياكم ما ع عفان عن إلى الله الله ابتلى الرجل يقول ولا صارف يصرف النص فقه صارف بهذا ظاهره يصرف فضلا ً عما يشهد له من نصوص اخرى ما شاء الله يقول فحديث أ م عطيه رضي ا ل ل عنها يفيد جواز ما هو أ ك ث ر من الاختلاط وهو ا ل م ص ا ف ح ة وهذا لا يعارضه ما روته عائشه رضي الله عنها بقولها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ا م ر أ ة إ ل ا ا م ر أ ة يملكها ف إ ن ذلك لا يؤخذ منه التحريم ا ل م ص ا ف ح ة ل أ ن ه ليس فيه إ ل ا إ خ ب ا ر عائشه عما ن ه ا ع ر أ ت ه وليس فيه نهي ولا نفي لما لم تره وقد روى ما يدل على مشروعيه م ص ا ف ح ة المراه غير عائشه رضي الله عنها ويشهد ب ص ح ة معناه ح ا د ي ث أ خ ر ى إ ل ى آ خ ر كلامه هذا الكلام يا اخواني ذكره كاف في ا س ق ا ط ه لولا أ ن ا ل أ م ر قد يلتبس على من لا يدري م م ا ليس من ه ل العلم أ و ل ا أ ن ت تقول إ ن النص محتمل بقولك يشير فتدع كلام عائشة والأصل في نفي عائشة أنه على بابه نفي ينتم عائشة عائشة على كلام لك الصريح والأصل إلا بابه إذا أنه ثبث ب ر ص صريح ما يدل على خلاف ذلك فيقال ان هذا من مفاتيح عائشة وإلا الأصل فإن ه ا ص ي وإلا كيف عائشه تقدم د أمر ليس عندها غلبة ظن ولا يقين على ع ليس نفي ن ا ولا إذا نفت إما يقينا أو غلبت ظن والأصل في نفيها أنه مقبول ولا ينتقل عن هذا النفي إلا بدليل صريح واضح لا بدليل محتمل فيه إشارة كما غلبة غلبت على مقبول ينتقل بدليل بدليل محتمل بذلك ظن يقين نفيه نفت ظن أنه عن أنت من أو فهي في صريح فيه أين أقرأت أخذت ثم قبضت ي د ه اي أ أ ن ه ا قبضت يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول كما أ د ل ت أ ذ ل ة أ خ ر ى تريد الدليل الذي ظنته ل يا مسكين ف أ ن أ م حرام اجنبيه م ر أ أ ة ب ا ل ن س ب ة للنبي صلى الله عليه وسلم ففلت ر أ س ه فتظن أ ن هذا الدليل الذي تذكره ا ل آ ن يدل عليه ويؤكد حديث أ م حرام الذي تقدم ذكره وتقدم أ ن فهمك باطل لم تسبق إ ل ي ه ولا النص يدل على ذلك ل أ ن أ م حرام من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق, أهلي باتفاق اهل العلم ص ا الرجل ف ح ة إ ن م ص ا ف ح ة الرجل ل ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة هذا لم يجوزه أ ح د من أ ه ل العلم ومن أ ر ا د أ ن يثبت تجويز أ ه ل العلم ذلك ف ل ي أ ت به دون كتب ك أ ه ل العلم فقد أ ن ك ر ه أ ه ل العلم وشنوا عليه في كتب الفرق يتواردون على إ ن ك ا ر ه فمن أ ر ا د أ ن يثبت جوازه ف ل ي أ ت به من كلام أ ه ل العلم السابقين رحمه م الله تعالى فكيف يا مسكين تقدم على أمر ليس لك فيه مسكين لك يا ليس تقدم أمر سنة على المفترض إ ذ ا ق د م ت على أ م ر مثل هذا وهو تجويز م ص ا ف ح ة الرجل ا ل م ر أ ة ا ل أ ج ن ب ي ة أ ن ت أ ت ي بسلفك حتى تعبر ويقال إ ن لك سلفا في هذه ا ل م س أ ل ة ولك سلف في فهمك أ م ا ت أ ت ي بقول العلماء ل م ت و ا ر د و ن على إ ن ك ا ر ه ثم تزعم أ ن دليلا من حيث ا ل إ ش ا ر ة يدل عليه هذا من الهوى العظيم أ س ا ل الله ان يعافيني, أن يعافيني واياكم و آ خ ر دليل اناقشه و إ ل ا ف إ ن له أ ك ث ر من دليل و كل دليل أ ض ع ف من الذي قبله و قد كفانا ل شيخ ا ل ع ل ا م ة ر ب ي ع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ب أ ن ناقش أ د ل ت ه دليلا دليلا فمن أ ر ا د المزيد فليرجع إ ل ى كتابه حفظه الله تعالى يقول عن أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير و ما له من ا ل أ ر ض من مال ولا مملوك الحديث بطوله الشاهد قالت لقيني رسول الله صلى الله عليه و سلم و على ر أ س النوى ومعه نفر من أصحابه فأنا معه أصحابه نفر فأنا لأركب أخى يقول هذا المسكين قلت أ خ ر ج ه البخاري و مسلم و فيه جواز إ ر د ا ف ا ل م ر أ ة و هو يفيه جواز ما هو أ ك ث ر من الاختلاط ك ا ل إ ر د ا ف و المصافحه ة و ن ح ا ي ق و ل على ملأ وهو م نحوها ا ل ص ا ب ة ل م يخصص ن ف س عليه ل ل بذلك كلامه س سمعت ا هذا إذا م وسمعه من لا يدري ظن أ ن عنده ح ج ة وواقع هذا الحديث أ ن ه قبل فرض أنه قبل فرض الحجاب كما بين ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله, رحمه الله تعالى كان في أ و ل أ م ر الزبير لما كان ليس د ا مال كما بينت أ س م ا ء رضي الله عنه وارضاه أ م ا بعد ذلك بعد ذلك قد متعت عليه الدنيا رضي الله عنه رضي الله عنه وارضاه فهذا, فهذا, فهذا الحديث قبل فرض الحجاب فما لك ا ل آ ن تغافلت عن كلام الحافظ بن فجر ل أ ن هذا الحديث قبل نزول آ ي ة الحجاب و أ ت ي ت به في حديث أ م حرام واستشهدت بكلام الحافظ أن ه آية ذ آية الا بعد ن ز و آية يدل هذا إ خ و ا ن ي على أ ن الرجل صاحب هوى و ي أ خ ذ ما له ويدع ما عليه أ س ا ل الله اني أن ع ا ت ي ن ي و إ ي ا ك م لذا قال وكيع وغيرهم ن أ م ة ا ل س ن ة أ ه ل البدع يحكون ما لهم ولا يحكون ما عليهم أ م ا أ ه ل ا ل س ن ة فيحكون ما لهم وما عليهم ل أ ن كل ما ي أ ت ي في دين الله فهو حق و الحق يجب أ ن نؤمن به و أ ن نقرره مع م ر ا ع ا ة المصالح و المفاسد التي أ م ر ن ا الله بها و رسوله صلى الله عليه و آ ل ه و ص ح ب ه و سلم بعد هذا اخواني انتهت ادلته التي استدل بها من ج ه ة ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة و كان يدلل ج في أ و ل مقاله و في أ ث ن ا ء ه وبعد و بعده أ ن ه على ا ل ب ر ا ء ة انه على البراءه ا ل ا ص ل ي ة فيقال إ ن ا ل ب ر ا ء ة ا ل أ ص ل ي ة ح ج ة إ ذ ا لم يوجد دليل شرعي ينقل عن هذه البراءه ة الأصلية الأدلة الزرائع كدليل أ في وقد تقدمت الأدلة كدليل سد ن ينقل عن هذه الاصليه ب ر ء ة ا ل أ ة ويحرم ذ الذي هذا فإذا هذا هذا ا الاختلاط غالبا كثيرا كلام العلم الإجماع الاختلاط الزرائع الإجماع كافيان في النقل عن البراءة الأصلية التي يتمسك بها هذا الرجل المفتول عفاني الله وإياكم وفي الخاسم يا إخواني للمحرم بل أهل على دليل وتقدم وتقدم يتمسك يؤدي في وفي سد حرمة مع العلم أو عن إن و لا بد لمن يتعاطى هذا العلم أ ن يعرف أ ي ن يضعه و متى يضعه ف إ ن ه إ ن لم يحكم ذلك أ ف س د أ ك ث ر مما يصلح و قد دلت على هذا سنه ة رسول ل ل ا صلى الصيحين الله عليه وسلم في قال معاذ في رسول ض ي الله عنه م ا النبي صلى الله صلى عليه وسلم عن حق الله عن العباد وحق العباد عن العباد العباد الله قال يا رسول الله ألا فلا الناس؟ رسول أبشر وحق تبشروا فيتكلوا النبي إذن صلى الله عليه و سلم رأى أن أحد حتى هذا العلم لا لا يبتل كل يتكل على اتيان بالتوحيد فيضعف قيامه بدين الله قال ابن الوزير وغيره وفي هذا أ ن العلم يختلف بثه من مكان إ ل ى مكان ومن زمان إ ل ى زمان ف إ ذ ا العلم السلاح إ ذ ا لم يحكم استعماله واستخدامه قد يفسد صاحبه أ ك ث ر مما يصلح هذا في حق منيته من ن ح س ن ة أ م ا منيته من ن ب ا ط ل ة فلا يقال له مثل هذا و إ ن م ا يقال ا ل و ع د عند لقاء الله جل ج ل ا ل عبد السلطانه والله لا ينفعك جاه تتشرفه ولا مال تتطلع له و ل ا م ن ص ب ع ي ن اقول ك ت ر م ه ا لك ه لي ن ف ع ع ن د ل ق الله ء ا إلا ما قد م ت م ن عمل صالح ق ا ل ت ع امر ل ى واتقوا و ي ا ت ج ع و ن فيه إلى الله ثم ت ولكن ف ل ف س ما ك س ب ت و ه م م لا ل ي ظ و ن ثم إن قد امر ل د ي ي نبئوني دروس الله ع م ي أين ة ن ش ا ا ط ت ا ل ت ع ل ي م ي أين ة ك ت ب ه أ ي ن أشطته في تعليم في ا ل ر ا ا ل ل بعلم و إ ن م ا أ و ل ما عرف بهذه ا ل م س أ ل ة التي تدل على ه و ا ه ع ف ا ن الله واياكم ثم طالعنا بعد ذلك في القول ب أ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ليست و ا ج ب ة يريد أ ن يخالف ما عليه أ ك ث ر الناس حتى يلفت الانتباه والله أ ع ل م بماذا سيطالعنا في المستقبل ومما ينبغي أ ن يعرف أ ن ه ليس كل ما في الكتب وكل ما يتبناه الرجل يشيع بين الناس و إ ن كان خ ل ا ف سائغا بل لا بد أ ن يراعي واقع الناس كما تقدمت ا ل إ ش ا ر ة لي أ ن تترى الناس في هذا الزمن متساهلين في أ م ر الاختلاط و أ ك ث ر بلاد العالم الاسلامي ان لم يكن كله يوجد فيه اختلاط إ ل ا هذه ا ل د و ل ة أ س أ ل الله أ ن يحميها وأن يعافيها ومع أ ن يعافيها و ذلك يتسلل الاختلاط فيها ما بين حين و آ خ ر ويوفق الله لاهل الهدى والتقى مع ولاه ا ل أ م ر ل إ ز ا ل ة هذه ا ل أ م و ر و أ س أ ل الله بكرمه وفضله و م ن ي أ ن يعين ولي أ م ر ن امرنا و ع ل ا أ ن يزيلوا كل مسخط لله ومن الدولة أنت ترى توافد الناس على الاختلاف ولا يبالون به فكيف تأتي وتزيد الفساد؟ فساداً. وأنت ما من المباركة الرحمن الرحيم عظم مكرات من إنه السلطان أنت الناس ذلك هذه ذلك اختلاف جل جاله على فكيف كثيرة الاختلاف الفساد بقي به قد وقعت بسبب تساهل الناس في تأتي وغير في تزيد ترى ترى تساهل فساداً بعد فتدعو الجنة أمر الأمر تدري بسبب أن أو أمر ثم حيث ثم سوءاً الفاحشة صاف كثيرا من الناس مقصرين في القيام ب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة و أ ق ل أ ح و ا ل ه ا أ ن ه ا س ن ة فلماذا تبثها بين الناس حتى تضعف من يقوم بها فيكسل عن القيام بها ل أ ن ه س ي ق و ل انها س ن ة ومن لا ي أ ت ي بها يتفجح بهذا ا ل أ م ر ولا يؤنب نفسه ويراجع نفسه في تقصير في عدم الاتيان بها ل أ ن ه ا س ن ة كما علمته و أ ش ع ت ه ا بين الناس أ س أ ل الله الذي لا إ ل ه له أ س أ ل الله الرب الكريم أ س أ ل الله الرحمن الرحيم أ ن يمن علي ع وعليكم وعلى جميع إ خ و ا ن ن ا المسلمين ا ل ا س ت ق ا م ة على الهدى و أ ن يحيين ا على التوحيد و ا ل س ن ة غير مفتونين ولا مضلين برحمته وارحم الراحمين و أ س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يهدي الغامدين و أ ن يهدي وزير العدل و أ ن يهدي القاضي الغيب ف إ ن ه والله يستغرب منهم ما لا يستغرب من غيرهم فاتقوا الله ف إ ن ك م محسبون على اهل العلم و محسبون على اهل ا ل د ي ا ن ة وقد يفتن الناس بكم أ ك ث ر من غيركم فاتقوا الله إ ن ك م ملاق و الله وجزاكم الله خيرا يقول الخير يعتبر غيبة يقال الغامدي في يسوف فيه علانية الشيخ تيمية في وقوعهم قد وقد قرى وهل الجواب وأمثاله جوز هو ومن أظهروا مجموع السائل لماذا الرد على أهل الرد على الإختلاط لا الخلاف الإسلام الله تعالى ظاهره هذا هذا هذا ابن الفتاوى بسبب من من أحمد ممن أمر من رحمه أخرى أن إن جهة جهة وعندما يقول الامام عبدالله عبد بن باز رحمه الله تعالى الفتاوى ان ب المنكر كما حيث بسعيد من رأى م ن علانيه ينكر الخطأ علانيه ى ي لا يتساهل في هذا الأمر. فان ي ه ذ الأمر ف إ الاختلاط في كثير من الدول ا ل إ س ل ا م ي ة أ و ل ما دخل هو بتساهل أ ن ا س من أ ه ل الخير وبظهورهم أ م ا م الناس مجوزين لهذا الاختلاط المحرم لما جوزوا هذه المحرمات ولباسهم لباس أ ه ل الخير والدين والتقى اغتر الناس بهم و إ ل ا ف إ ن العلمانيين والليبراليين و أ ص ح ا ب الشهوات و أ ه ل الجهل من زمن بعيد يصفقون ويطبلون للاختلاط المحرم ولغيره ولم يلتفت ل ي ه م و إ ن م ا يحصل الريب إ ذ ا خرج و اناس م ح س ب و ن على الخير لذا إ خ و ا ن ي ينبغي أ ن نقف و ق ف ة ج ا د ة و ح ا ز م ة تجاه من يخطئ من أ ه ل الخير إ ذ ا أ ر ا د أ ن يسوغ أ م ر ا هو غير سائغ في الشريعه ة ومما لا ل يسوغ خ فيه سواء في مثل مسائل الاختلاط و التي م س ا ا ئ ل ل تتعلق ب ا ل م ر أ ة أ و مسائل الاعتقاد والبدع وغير ذلك ثم ينبغي أ ن نعرف أ ن ه لا فرق في هذا بين كون الرجل ذا منصب ك أ ن يكون وزيرا أ و أ ن يكون مسؤولا ما لم يكن من و ل ا ة ا ل أ م ر ف إ ن ل أ هذا ل السنة موقفا في النصيحة مع ولاة الأمر موقفا أما من عداهم من مع في ف إ كان المنكر على ان ل قال صلى الله د ا ي عليه وسلم أ ا لولاه ن ي قال لمن ر س ل ل ق الامر لله ل و ك ت ب بين وبين وبين ه لرسوله وعامتهم وهم هذا ولئمة المسلمين المسلمين ولاة الأمر وبين عامتي وبين عامة المسلمين فدل هذا على أن لولاة ل ففرق أئمة عامتي عامة ا أن أ ط ر ي ق ة في ا ل ن ص ح تغاير ع ا م ة المسلمين هذا هو الذي دلت عليه س ن ة النبي صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم ودل عليه فعل السلف وليس هذا موضع يكون ذلك لكن أردت أن يتنبه إلى أنه إذا أخطأ رجل لسيما العدل بيان يتنبه هذا أنه هذا وبيانه إذا إذا كان ذا كان فلابد منصب أن أردت يبادر أخطأ في حق حق أحد مقدم و بامثاله بل هو عام في كل أ ح د ن ا سيما من أ ه ل الخير ثم اعلموا أ ن هذا لا يعتبر غ ي ب ة باجماع أ ه ل العلم كما بين ذلك ابن رجب في رسالته الفرق بين النصيحه ة والتعيير ل ع ي ذكر عليه إجماع أهل العلم أهل والتعيير ب ي ن ذلك إ م م القيم ا أواخر بن في ك ا الروح وأن هناك فرقا الغيبة والنصيحة ا ب بين ه هو ل وكثير أن من ا لا م ة ف ر ق ب ن والنصيحة بيان ه هو م ا ا ل خطأ ج الرجل ل للعباد للدين لا الناس على هذا الخطأ أما الغيبة هو أن يتكلم في الرجل تشفياً ولغير مصلحة دينية ومما يدل على نصحا نصحا أن دينية أن حتى هذا أما تشفيا ومما يتبع في هو ب ي ا ن خ ط أ الرجل إ ذ ا كان تترتب عليه مصلحه دينية أنه جائز ما ذكره بن ع دينيه ا ل ب ر من أنه يجوز ذكر الرجل بما فيه ع ه عند إرادة خرج النكاح والخطبة وسدلت بما خرج مسلم من حديث فاطمة رضي الله عنها لما أشار عليها معاوية النبي سلم أن تنكح وأرضاها جهم الله لما أشار أسامة وتكلم وفي سلم عنهما في أبي جهم وفي معاوية بن بي سفيان بن فقال ابن عبد البر إ ذ ا جاز هذا ل ل م ص ل ح ة ا ل خ ا ص ة ف إ ن ه يجوز ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة من بابه او لا فارجو إ خ و ا ن ي بعد هذا الا يقول قائل إ ن ه لا ينبغي الرد و أ ن الرد خ ط أ لا سيما على أ ه ل خير بل يقال العكس وهو الرد على أ ه ل الخير فيما يتعلق ب ا ل ش ر ي ع ة أ و ل ى ل أ ن الاغترار بهم أ ك ث ر وهذا من الجهاد في سبيل الله ومن السير على ما كان عليه سلف هذه الامه أ م رحمهم ة ل ل تعالى يقول السؤال ل ه ذكرت تناية ا في ك ك أن من ن استحلى الاختلاط ف إ ك ا ف رحمهم بالإجمع ن النوع كل مستحل لأمر مجمع مستحل كافرا لكن لا يلزم من الله ك فرقا عند أ ل السنة بين تعالى ك ف ي ر س ن و ت ك ف ي ر ا ل ع ي بين تكفير الفعل وتكفير الفاعل. أنا لا يعني ن أنا ب الفعل الفاعل لا هذا تكفير أحمد انا ل ل غ ا م د ي أ ه ممن ن ف في ح أكثر أمر غيره من ا لا خ ت ل اعني ط باطله ولذلك خصصته بهذا لأنه نافح وجادل وخاصم وظهر في القنوات وأخذ يصول ويجول و الرد لأنه بهذا خصصته تقرير نافح في في م هذا أ ا لا ع ن ي تكفيره بحال ل أ ن هناك فرقا عند أ ه ل ا ل س ن ة بين تكفير النوع ي و تكفير العين وهذا باجماع ا ل ص ح ا ب ة بل باجماع أ ه ل ا ل س ن ة كما بين ذلك شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيمية فيقال فعل هذا كفر ولا يلزم من هذا أ ن يكون الرجل نفسه كافرا وقدام مما ضعون كما خرج عبد الرزاق ب س ا ن ا ل صحيح استحل شرب الخمر وشرب الخمر أ و ض ح في التحريم من ح ر م ة الاختلاط ومع ذلك لم يكفره عمر ولا ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ر ض ا ه م فقال ابن ت ي م ي ة في هذا إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة على أ ن لا يكفر المعين إ ذ ا ارتكب مكفرا مجمعا عليه إ ذ ا كان عنده تاويل أ و ي ل س ئ ح الصحابة حزم ك ى إجماع العلم من الصحابة ومن تبعهم ابن ف كتابه ا ف ص ل يقول ل ا سائغ ل ل أتعجب كيف يعتمد أحمد يعتمد كيف ا ا الأدلة مع أنها لا تدل على مراده وأليس من الأحسن لا واضح البطلان يقال نعم كما م مع من نعم ض على على عليه تعجبت تدل وأليس لأن قوله هذه أن يرد أتعجب. وكيف أ ن ه يترك كلام أ ه ل العلم الواضح و ي أ ت ي ب أ ق و ا ل م ح د ث ة ويخالف ا ل أ د ل ة ا ل و ا ض ح ة و ي أ خ ذ المنسوخ ويدع ى الناسخ ويفزع إ ل ى النصوص ا ل م ح ت م ل ة ويدع النصوص ا ل و ا ض ح ة الصريحه ة إلى آ خ ر لكن لما كان الناس متفاوتين في إ د ر ا ك ه م وعقولهم م وتصوراتهم فإنه لابد أن يوجد من يغتر بكلامه لا سيما يوجد يغتر لابد لا إذا كان ا فإنه أن قليل ل ل ع وكما قيل لكل س ا ق ط ة ل ا ق ط ة فلما أ ن الرجل خرج في ا ل إ ع ل ا م وبرز وصدع وبين وصفق له ا ل إ ع ل ا م ي و ن وفتحوا معه اللقاءات الى غير ذلك كان من الواجب أ ن ينكر عليه ه أنه من الخطأ أن هذا قوله ولأنه ثم يبث اعلموا من م م إخواني الخطأ يناظر الرجل علانية لأن قوله باطل و أن أن يريد س بيننا يا أ ه ل ا ل س ن ة ممن أ ك ث ر ن ا أ و كلنا إ ل ا قليلا لا نتبنى هذا الاختلاط بل نعاديه ونحاربه لذا مناظرته في أ ر ض ن ا وبين أ ق و ا م ن ا قد يدخل لبسا و ش ب ه ة على كثير ممن ن لا علم عندهم لذا ا ل أ ف ض ل في مثل هذا بل الواجب في مثل لا علانية وإنما ترد أقواله هذا يناظر وإنما في علانية أن ترد إما ف يقول دروس مسجلة أو و مسجلة م في ا ع ع الشبكة ا ل ب ك ن ت ي في ة أو بعض ا ق و السائل ت ا ف ويفند ض ويضار ا بكلامه ويناقش ويفند ويبين بطلانه لا يناظر وجها لوجه لا ا ا ئ ي يؤتى ويبين يعزز ويضار ويلتفت ة لوجهك ل أن ن إليه ل ل ويكون ك م كلامه من لم يعلم بكلامه ه صدى فيتتبع يقول ل ا ا س هل نستفيد من كلامك أ ن الاختلاط في المدارس وفي, وفي العمل يعتبر محرما نعم إن الأصل في الاختلاط في المدارس الجامعات في في وفي هذه وفي كثير من الدوائر ا ل ح ك و م ي ة في كثير من بلاد العالم اسلامي ل إ هو اختلاط محرم هذا محرم لذاته فإن في إذا بإجماع إلا كانت النبي الصحيحين أن النووي الشريعة الخلوة واحدة والخلوة محرمة بإجماع أهل العلم كما قال النبي صلى الله الحديث عباس لا أن رجل مع امرأة إلا ومعها محرم وهذا الحكم مجمع كما حكاه ولو أهل صلى عليه وسلم رجل عليه النبي حرمت محرمة محرم دقيقة يخذو مع مجمع وحكاه ذو ابن حجر في كتابه الباري والشوكاني في كتابه نيل ا ل أ و ط ا ر ف ا ل خ ل و ة م ح ر م ة ب ا ل إ ج م ا ع ولو كانت د ق ي ق ة فكيف إ ذ ن بالاختلاط الذي يستمر ساعات بل أيام بل ي ي قد تكون ا ل م ر أ ة مع هؤلاء الاجانب أ ك ث ر من بقائها مع زوجها وكثير من محارمها فمثل هذا أولى هذا عليه وأولى بالتحريم والمفسد أشد و ا ل ش ر ي ع ة م ح ك م ة لا تحرم ما هو دون وتدع ما هو أ ش د ما بالك وقد تقدم بيان ح ر م ة الاختلاط المؤدي المحرم كثيرا أو غ او ل ب ا م الجامعات والمدارس المحرم ث كثيرا ل الاختلاط إلى اختلاط هذا آخره هو في يؤدي المحرم كثيرا أو غالبا وخير شاهد على هذا وبرهان هو الواقع المشاهد من كثرة الزنا وكثرة الإجهاض الموجود في كثير كثرة شاهد المشاهد هذا الزنا الإجهاض على من من بلاد العالم ا ل إ س ل ا م ي وفي غيره بسبب ا ل ت أ ث ر بالاختلاط ومما نحمد الله أن الله منع على دولتنا هذه الدولة المباركة دولة التوحيد والسنة بأنها تمنع هذه الاختلاط. وأن ولاة أمرنا في هذه الدولة المباركة يمنعون هذا الاختلاط في عزة عزة بالتوحيد والسنة نحمد منع المباركة تمنع أمرنا المباركة مقدمهم ملكنا الملك الله الله بأنها هذا الاختلاط هذا الاختلاط الله ابن الله أن عبد عبد على هذه هذه عزه عيزة في في ي م ن ع وقبل ن لكونه هذا الاختلاط محرما في الشريعة وهذا الاختراط محرما الشريعة غريبا ليس في ف د صدع ح ر م ة ا الختام خ ت إ إلى م م المجدد المصلح الملك رحمه من الملوك الملك ا عبدالعيز الله تعالى وتعاقب على ذلك أبنائه من الملوك إلى الملك عبدالله بن عبدالعيز حفظه الله وعزه الله بالتوحيد على ذلك حفظه وعزه بن وقبل والسنة إخواني إني والله يتعجب غاية العجب يتعجب كيف أ ن نفوس كثير من الناس م س ت ع د ة لقبول كثير من ا ل ب ا ط ن فما إ ن يخرج ناعق ينعق ب أ م ر إ ل ا وترى ا ن ا س كثيرين يتوافدون وراءه مع أ ن ه م من أ ب ن ا ء بلدنا وقد درسوا العلوم ا ل ش ر ع ي ة في ا ل م ر ح ل ة ا ل ا ب ت د ا ئ ي ة و ا ل م ت و س ط ة والثانويه ة الجامعة وفي ومع فترات تحصين من ثم ذلك بعد ذ ا العلمي إلا أنك ترى أعدادا غ يجب ر تغتر الشريعة قليلة ناعق ينعق ولو كان ينعق بكل ولو يخالف مسلمات الشريعة وأصولها بما ب كان ح ة أنه ل ا د من ان ل ت أ ك د د وما ي ي ر لعل فلان ل عنده حق يكون س عندنا هذا خطأ ب يجب ي ي ر أن ك عندنا يقين وثبات أ ن يكون عندنا وجعلناهم ا ل ل يقول ه ا ئ م ة يهدون ب أ م ر لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون لا بد أ ن يكون عندنا يقين وثبات على الحق وأن نكون قابلين ولا قابلين إن هناك التخلخل للتزعزع ثم مسائل مسلمات ومسائل يسوغ الخلاف فيها كثيرا من المسائل ا ل ف ق ه ي ة هل مس الذكر ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء هل اكل لحم الجزور ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء الى اخره أ م ا في المسلمات و ا ل أ م و ر ا ل ث ا ب ت ة من مسائل الاعتقاد والمسائل المجمع عليها فيجب أ ن نكون ثابتين على الحق و ت م س ك ي ن به لا يضرنا من خالفنا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطائفه ا ل م ن ص و ر ة في الصحيحين من حديث م ع ا و ي ة بن ا ب س ف ي ن قال لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم أ ي هم ثابتون على الحق وقال في حديث بن ساري عند عضوا عليها بالنواجد وإياك ومحبتات الأمور يعني يدعون قال عرباب ساري الأربعة النسائي عليها بالهدى إلى في حديث يعني عند بن أن نتمسك وأن ا ل أ س ن ن ا إ ش ا ر ة إ ل ى ك ث ر ة المزعزعين والمخالفين والمشككين فلا بد من الثبات على ا ل س ن ة والبقاء عليها و أ ن نثبت على الحق والا نكون متزازعين ومذكركم فانظروا تأخذون يوفقني وإياكم ما يحب يرضى وأن على التوحيد والسنة وأن ولي والقادر وجزاكم بما مسلم مقدمة هذا الذي ذلك دينكم خرجه السيرين ابن قال العلم الله لا ما يحينا أنه إله إله عليه أسأل على على ذلك في صحيحية دين يحب يرضى عن عمن إن أن إن يميت ق ب ل و ا تحيات ي إ خ و ا ن ك م في م ك ت ب ة وتسجيلات دار البينه السويدي مقابل معهد الرياض العلمي هاتف وفاكس 4 ر ب ع ه 5 ر